سَكَانٌ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُم لَّكُمْ عَدُوٌّ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 فدعهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم ما بقى ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فضلوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفًا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 يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليُدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما